قُلْ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قُلْ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ أَيُمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ والله عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامُ